عليهم على الطالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمام. واتبعوا أخواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من نماء ما فيه مستجر حكمة بالرح فما ثن نزوم فاتول عنهم يوم é uh o -oh. فَتَحْنَا افْقَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَجَعَلْنَا جَنَّاتٍ نَّاضِرَةً وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجريب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كذبت عاد فكيف فكيف كان عزازي غجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود من الكذاب لا شر إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب فنادوا صاحبهم فتعاقا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا لهم صحة واحدة نوكش من مطرح Slow off كذبت قوم نوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصب لله لنوط مهي ولقد ذروا بطشتنا فتماروا بالنر ولقد ذروا كلها كذبوا بها سيهتم الجمع ويولون الثور بل الساعة شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم في ولقد اهلكنا كل شيء فعله في الزر صغير Thank mm -hmm.